رمضان قد ا ه ل بالصيام وأطلا م ص د ا ا ه ل ا و خ ل ا لتهو في كل ح ي رمضان قد أهل بالصيام و أ ط ل مصيدا أهلا و خ ل ا لتهو في كل ب ي ن رمضان قد أهل بالصيام وأطلا مصيدا أهلا و خ ل ا لتهو في كل حين. لتهو في كل حين.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 شهر رمضان الذي أ ز ل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ف ل ي ص م وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أ ُ خ َ ر َ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا ه َ د َ ي ُْ م ْ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 ا ل م ع ل ّ ابن الفضل كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان قال يحيى بن كثير كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان و ت س ل م مني رمضان متقبلا فمرحى بشهر طيب مبارك كريم في رمضان انزل القرآن والكتب السماوية في رمضان الشفاعة بالصيام والقرآن في رمضان التراوح والتهجد في رمضان التوبة وتكفير الذنوب في رمضان تصفق الشياطين في رمضان تغلق أبواب الجحيم وتفتح أبواب ا ل ج ن ا ن في رمضان الجود والإحسان والعتق من النيران في رمضان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 قد شاخ جسمي ولكن في محبته ما زال قلبي ف ت ن في عشق معناه في كل عام لنا ل ق ي ا محببة يهتز كل كيان حين ألقاه بالعين والقلب بالآذان أرقبه وكيف لا وأنا بالروح أحياه والليل تحل و به ا ل ل ق ي ا وأنقصرت ساعتها أحيا لها وأحلاه فنوره يجعل الليل البهيم ضحنا فما أ ج ل وما أ ج ل محياه، ألقاه ش ه ر ا ولكن في نهايته يمضي ك ط ي ف خيال قد لم ح ن ا ه في موسم الطهري في رمضان الخير تجمعنا محبة الله لا مال ولا ج ا ه من كل ذي خشية لله ذي ولعن بالخير تعرفه د و م ا بسيماه، قالت علَى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام.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 تقوا الله الغاية المنشودة و ا ل د ر ة المفقودة والآخرة عند ربك للمتقين. قدمت لكم هذه ا ل م ا د ن ت ا ح ل ى ح ي ا